يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا مُشْرَا يومَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا مُشْرَا يومَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا عمل علم نامیہ سجال منثورا وقدمنا و ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلنا سجال مہب سور و مِن نامیہ سجال سجال مہب اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا اصحاب الجنه يومئذ وَتَقَ وَأَحسَنهُ مَ قِيلَ وَيَوومَتَشََّّقُ السَّم أُ بِالغَمامِ وَنُزلمَل إِكَةُ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ الرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ الرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وی مبو والی موال دہل یا کوئی چنت خود روس و ابو والی موالیہ دہی کل یا کوئی چنت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنه تفسيرا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنه تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما أولائك شر مبكانوا وأضلوا سبيلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ألا أولائك أولائك شر مبكانوا وأضلوا سبيلا وَالَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أولئك, أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقل اذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا فقل لاذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقدoba إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْدَّاسِيَةِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الامثال وكلنا تبرنا تبيرا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا وَإِنَا رأوكَ ياتَّقِذونكَ إِللاا هُزوًا أَه الذيأَهذَ الذي بَعْث اللهَّهُ رَسُول وَإِنَا رأوكَئ يَاتَّقِذونكَ إِللا هُزوًا أَهذَ الذي أَهذَ الذي بَعثَ اللهَّهُ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 وَسَوْوفَ يعلممون حينَ يَرَونَ الْذاابَ مَنْ أَضَلل سَبِيلَ الرأيتَمَن التَّخَذَ إِلَ غَهُ هَوهُ أَفَأَنْ تَتَكُ عَلَيهِ وَكلَ الرأيتَ مَن التَّخَذَ إِلَ غَهُ هَوهُ أَفَأَنْ تَتَكُ عَلَيْهِ وَكلَ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 إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أَلَمْ تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا, ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا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 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وجعل وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, والنوم سباتا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 وَأَن زَلَّ مِنَ السمائِمَا أَنْ طَهورَ وَهُوََّذ أَسَلَ الاحَ مُشرًا بَيْنَا يدَي رَحْمَةِ وَأَن زَلَّ مِنَ السمائِمَا أَنْ طَهور لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا وَنَسْقِيهِ مِمَّا خلقنا وَلا قدَدَ صَرُافْنَاهُ بَيْنَهُم لَدذكَّر فَأَبَ أَككَرُ الناس إِلاا كُفُور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 فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجاج وجعل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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا قُل مَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا, إلا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَٰهَهُ رَبِّي سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ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 قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا, قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَخِيلَةً لِّمَن أَرَادَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَم أَرَادَ شُكُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خلفة لمن أراد خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَمْ أَرَادَ شُكُورًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أو أراد شكورا وَإبَادُ الرحمانَّينَ يَمشونَ على الأررضعَونَا وَإذاَا خاطَبَمُجهِلونَ قالَاوا سَلَمَا وَإبَادُ الرحمانَِّينَ يَمشونَ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 ولدی نولون روب نسری فرم وین إِنَّ روب نوری فرم إنها ساءت مستقرًا ومقامًا إنها ساءت مستقرًا ومقامًا إنها ساءت مستقرًا ومقامًا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 ويخلد فيه مهانا يضعف لولا العذاب يوم القيامه ويخلد فيه ويخلد فيه مهانا يضعف لولا العذاب يوم القيامه ويخلد فيه وَيَخْلُدُ فِيهِمْ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ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 الرحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب فانه يتوب الى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا سو سوئتر متبور سو س يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا, وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مروا كراما وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا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 اولائك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون ويلقون فيها تحية وسلاما اولائك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حسنت مستقرا ومقاما خلد ديننا فيها حسنت مستقرا ومقاما خلد ديننا فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما قل ما بِكُمْ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم میم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الرحمن الرحيم طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إن لئن نزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين إن لئن نزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين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 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إلا, إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا, إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَ كَذَّبُ فَسَيَأتيهِم أَمبَ أُمَا كانَوا بِهِ يَستَهْزِئُون فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ لَم يرَوْءِلَ الأررضكَم أَن بَدْنافِيهَا مِنْ كُلِزَووجٍ كَرم أَلَ يرَوْءِلَ الأررضِكَم أَن بَتْنَافِيهَا مِن كلُلِّزَووجٍ فِي ذَِكَ لآيَه وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أن وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن آتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَلَا يَتَّقُونَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُم عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون وَلَهُم عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون وَلَهُم عَلَيَّ ذَنْبٌ فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل ألم نربك فينا وليدا ولا استفينا من عمرك سنين أَوَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَليدًا وَلَبِتَّفِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ قُلْ أَوَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَليدًا وَلَبِتَّفِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتْكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَوْ لَفَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا من فَلَفَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ففررت منكم لما خفتكم فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَسَرُرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَسَرُرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّعَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّعَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاتَّيَكَ نَعْمَاتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قلَ رَبُّ السَّماواتِ وَْأَرضِ وَمَا بَْنَهُمَا إِنكُن تُم مُوقِنين قلَ رَبُّ السَّمواتِ وَْأَرضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِكُن تُم مُوقِنين قلَ رَبُّ السَّمواتِ وَْأَرضِ وَمَا بَْنَهُماَا إن كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال لمن حوله الا تستمعون قال ألا تستمعون قلََ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آذَاءكُمُأَووَلين قلَ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال ان رسولكم الذي لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال رب المشرق ان كنتم تعقلون قال لا ان اتخذت الهن غيري لا اجعلنك من المسجونين قال لا ان اتخذت الهن غيري لا من المسجونين قال ان ان اتخذت الهن غيري لا اجعلنك من المسجونين قال او له جئتك بشيء مبين قال او له جئتك بشيء مبين قال جئتك بشيء مبين أَوَلَمْ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ أَوَلَمْ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ أَوَلَمْ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى الْعَصْرُ فَإِذَا هي ثعبان مبين فَالْقَاعِصُهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَالْقَاعِصُهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضٌ نَاضِرٌ وَنَزَعَهُ فَإِذَا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملائحه حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون يريد ان يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يُرِيدُهُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَدَعْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وَأَخَاهُ وَدَعْ فِي أُلُو أَرْجِه وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُونَكَ مِنْ كُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ يَأْتُونَكَ مِنْ كُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ يَأْتُونَكَ مِنْ كُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يوم معلوم فجمع الساحره لمقات يوم معلوم فجمع الساحره لمقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون وقيل للناس هل انتم مجتمعون وقيل للناس هل انتم جئتم يعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فَلََّا جَأَ السَّحَرَةُ قالَاوا قالَالُونِ فِيعَوْونَأَئِنَّ لناَا لأَجرًْا إن كَُّا نَحْنُ الْغَالِبين قالوا قالوا إِن كَُّا نَحْلُ الْغَالِبين فَلََّا جَ السَّحَرَةُ قالَاوا قَاُولِ فِعَونَ أَإَِّ لنَا لَ أَجرًْا إِن كَُّا نَحْنُ الْغَالِبين قَالَ نَعممْ وَإَِّكُمْ إذََّ مِنَ الْمُقَروَبين قَالَ نَعم وَإَِّكُم إذََّ مِنَ الْمُقَرَبين قَالَ إِنَّ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ فالقى وحبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقى وحبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقىوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون ربي موسى وهارون ربي موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان ااذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مُّذَنِّبٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِن خِلَافٍ مِنْ خِلَافِهِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ أَمَن تُم لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مُّذَنِّبٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ أَمَنَأْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأغطعن أيديكم وأرجلكم مِنْ خلاف من ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنه لكبيركم الذي إ إلَ رَبِّنَ مُن قَلِبُون قنُ ل بَعير إَِّ إِلَ رَبِّنَ مُن قَبُون قال ل نطمع أن أن كنا أن كنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا, أن كنا أول المؤمنين وَأَوحَنَ إِلَ مُسَ أَنْ أَسَّلِ بِعيبَادِي إَّكُم مُتَّبَعون وَأَوحَينَ إِلَ مسَ نْ أَسَّلِ بِعبَادِي إَِّكُم مُتَّبَعون لكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِرُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِرُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِرُونَ فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيٓ اِسْرَآءِيلَ فَاتَّبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ فَاتَّبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ فَاتَّبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ قل لا انما معي ربي سيهدين قل لا انما معي ربي سيهدين فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ف فَلَقَ فَكانَ كُلّ فِرقم كَ الطَوودِ العظِيم فَأَحَنَ إِن مُسَ لِمررِ بِعَصَكَ الْ البَحرُ ف فَلَقَ فَكانَ كلُلّ فِقِم كَ الطَوود وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَا هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ قَالَا او يَنفَعُون لكم او يَضُرُّون او يَنفَعُون لكم او يَضُرُّون او يَنفَعُون لكم او يَضُرُّون قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قالوا بل, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أَلَإِفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أَن تُم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ أَن تُم وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ أَن فانهم عدو لي الا رب العالمين فانهم عدو لي الا رب العالمين فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي وَاجْعَل لِّي مِن وَرَاثَتِي جَنَّةَ نَعِيمٍ وَاجْعَل لِّي مِن وَرَاثَتِي جَنَّةَ نَعِيمٍ وَاجْعَل لِّي وَاغْفِرْ لِأَبِي رہ مین ابولی اب انہ کیا كان من ابو واغفر ابھی ان له كان من ابو ولا تحزني يوم يبعثون ولا تحزني يوم يبعثون ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَغُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَرِئْزَةُ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُونُوا فَكُم بِكِبُوهَا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُم بِكِبُوهَا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يافتصمون قالوا وهم فيها يافتصمون قالوا وهم فيها يافتصمون تالله ان كننا في فِي ضلَال مُبين تَلَّهِ إنِكُ نَا لَ فِي ضَلَالِ مُبين إابْن سَكُم بِرَبِّ العالممين إذْنُ سَكُم بِرَبِّ العالممين إِنَّ سَنُويكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ وَمَا أَضَلَّنَا فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم, ولا صديق حميم فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَقُولَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَقُولَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ كَالذَّبَت قَوْم نوحمُرسَلين إذ قالَالَ لَهُم أَقُهُم نُوحٌ أَل تَتَّقُون إذْ قالَالَ لَهُم أَقُوهمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُون إذ قالَالَ لَمْ أَقُوهم نُحٌ أَلَا تَتَّقُون إِني لَكُمْ رَسُولٌ أَمين إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِين إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قالوا أنؤمن, لك قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ان حسابهم على ربي لو تشعرون ان حسابهم على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قالوا لئن لم تَنتََ يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي ان قومي كذبون قال ربي ان قومي كذبون قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ ومن معه في الفلك المشحون فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعد الباقين ثم اغرقنا بعد الباقين ثم اغرقنا بعد الباقين إَِّ بِذَالِكَ لآيَ وَمَا كانَ أَكْتَرهُم مُؤْمنين إَِّ وَمَا كانََ أَكتَرهُم مُؤمِنين وَإِن رَبَّكَ لَهَُ العزيِيزُ الرحيم وَإِن رَبَّكَ لَهُ العزيِيزُ الرحيم وَإِن رَبكَ لَهَُ العزيِيز الرحيم كَذذَّبَت عَُِمُرُسَلم كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم تتقون إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِين إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِين إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ آمِين فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَتَّقُ اللهَّه وَأَطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجرُ إِنْ أَجرِييَ إِللاا على رَبِّ العالممِين وَماَا أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرُ إِنْ أَجرِْيَ إِللاا على رَبٍّ العالممِين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وَتَبِنونَ بِكُِّرعم آيَةً تَعَبَذون وَتَدَّخِذُونَ مَصانِ علىى عَكُمْ تَخلدون وَتَدَّخِذونَ مَصانِ على عَكُم تَخلدون وَتَدَّخِذونَ مَصانِ وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدْكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ أَمْدَدْكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ أَمْدَدْكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَجَنَّاتٍ وعيون وَجََّاتِعيون إِ أَفَاصُُ لَْكُم ذذَ يَوْ مِن النظم إِّ أَفَافُُ لَْكُم عَذَادَ يَوْ مِن النظم فَاصْفَحْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذْتَ أَمْ لَمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ قالوا سواء علينا أم لم تكن من إن هذا إِلَّا انل اولی إن وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ فَكَذذَّبُوه فَأَهكِنَاهُم إَِّ فِي ذَالِكَ لآيَ وَمَا كانََ أَكْسَرهُم مُؤمِنين فَكَذَّبُهُ فَأَهكنَاهُم إََِّ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كانَانَ أَكسَرهُم مُؤمِنين وَإَِّ رُببَّكَ لَهُ وَلَّ عَزيزُرُ وَحيم وَإَِّ لَهُ وَلَّ ععَزيزُرُ وَحيِيم وَإَِّ رُببَّكَ لَ وَلَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إذ قَالَ لَهُمْ اخوهم صالح الا تتقون ان ليكم رسول امين ان ليكم رسول امين ان ليكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطيعون وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجرٍ إنِ أَجرِْييَ إِللاا على رَبِّ العالممِين وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجرٍ إنْ أَجرِْيَ إِللاا علىى رَبِّ الْ وَمَا اسالكم عَلَيْهِ من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هنا امنين اتتركون فيما هنا امنين في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هذيم وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين قل إَِّ مَا أَتَ مِنَ المُسَحَرينقالل إِ مَا أَتَ مِنَ المُسَحَرين مَا أَن تَ إِلَّا لَشَرِّثْلناَا فَأتِ بِآيَه فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ فَأْتِ بِآيَةٍ إِن مِنَ الصَّادِقِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ فَأَتَيبي آيَةً إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَتْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قَالَتْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ قَالَتْ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شُرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون آدمين فعقروها فأصبحون آدمين فعقروها فأصبحون آدمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وَمَا كََ أَكثَرُهُم مُؤمنِنين وَإِن رَبَّكَ لَهُ العزيز وَحيم وَإَِّ رَبَّكَ لَهُ العزيزُ وَحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيِيزُ وَحيم كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمَ لُوطٍ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَدَّأْتُكُمْ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ الذكران مِنَ الْعَالَمِينَ أَدَّأْتُكُمْ الذِّكْرَانَ مِنَ وَتَذَرونَ مَا خَلَقَلَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أَزواجِكُمْ بلَلْأَننتُمْ قَوم عَدُون وَتَذَرُونَ مَا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَاْدُ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قالوا لئن, قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القانين قال إني لعملكم من ملین کول یا مولی ربجنی يعملون میامر روبین جی وغیرہ يعملون رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَلَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ فَلَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ فَلَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين, ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ المرسلين. إذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إذ قَالَ لَهُم شُعَيبٌ أَل تَتَّقُون إِذ قَالَ لَهُم شعَيبٌ أَل تَتَّقُون إِنّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمين إِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمين إِن لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَتَّقُ اللهَّه وَأَقِيعون فَتَّقُ اللهَّه الله وَأَطَعون فََّقُ اللهَّه وَأَقعون وَماَا أَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرُْ إنِنْ أَجرِْييَ إِلَّا عَ رَبِّ العالممِين وَماَا أَسْأَلُهُم عَلَيْهِ مِنْ أَجرُ إنِْ أَجرِْييَ إِلَّا على رَبِّ العالممين وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا مِنَ الْمُخْسِرِينَ أَوْفُوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وازِنوا بالقسط المستقيم وازنوا بالقسط المستقيم وازنوا بالقسط المستقيم ولا تكذبوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا كبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا كبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحرين قالوا انما انت من المسحرين قالوا وَمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنْكَذِبُونَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم فكذبوه فاخذهم إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كانََ أَكثَرهُم مُؤمِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيز الراحم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيزُ الراحم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيزُ الراحم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ نَزَلَ نزل به روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العرب مبين, بلسان عربي مبين بين بِلِسَانِ الْعَرَبِ مُبِين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ أَلَم يكُهُ آيَةً أَ علملََهُ لَمَا أُبَن إسريل أَلَم أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين كَذَلِكَ سَلَنهُ فِي قُلُ بالِالمجرمين كَذَلِكَ سلكنهُ فِي قُل بالِالمجرمين لا يؤمنِونَ بِهِ حتىَ يَرَوُ عَذابَ الألم لا يؤمنِونَ بِهِ حتىَ يَرَوُ عَذاَبَ الألم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم لا يشعرون فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرون فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرون فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرون أَفَبعذابِنَا, يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أَثَبِعَ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا دَعَاهُمْ سِنِينٌ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا دَعَاهُمْ سِنِينٌ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا دَعَاهُمْ كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتاعون ما اغنى عنهم ما ما كانوا يمْتَعُونَ ما أغنى عنهم ما كانوا يمْتَعُونَ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا وما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون انهم عن السمع لمعزولون انهم عن السمع لمعزولون فلا تجعل مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, وأنذر عشيرتك الأقربين, وأنذر عشيرتك الأقربين وَفِض جنااحَكَ لِمَا لتَّبَعًاكَ مِنَ المُؤمِنين وَفِض جَاخَكَ لِمَا لِتَّبَعًاكَ مِنَ المُؤمِنين وَقفِض جاخَكَ لِمَا لِتَّبَعًاكَ مِنَ المُؤمِنين فَإِنَّا صَوْكَ فَقُل إِ بَرين أُ مَِّا فإن أعصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن أعصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم, يراك حين تقوم, يراك حين تقوم في الساجدين وتقلبك في الساجدين وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ هل انبئكم على من تنزل الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اتيم تنزل على كل افاك يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادي أَلَمْ تَرَ فِي كُلِّ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ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 إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم طس تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ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 زَيَّنَّا لَهُم أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ الذين لا يؤمنون بالاخره زيا لا لهم اعمالهم زيا لا لهم اعمالهم فهم يعمون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَهُمْ فِيآاقَِةِهُم الأخْْصَرُون وَإِنَّ كَلَتُلَقَقُآانَ مَِّدٌ حَكِيمٍ عَم وَإِنَّ كَلَتُلَقَلقُآانَ مَِّدٌ حَكِيمٍ عَلم وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم, سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قفس لعلكم تصطلون إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم, سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ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 من في كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُورِ كَمَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مو سو انمب بلازی ظل حکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْهُ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْهُ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ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 إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي فَإِنِّي غفور رحيم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 إنهم كانوا قوما فاسقين وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين وَادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير على كثير من عباده المؤمنين ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير على كثير من عباده المؤمنين وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطير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 وَحُشِرَ لِسُلَمَا لَ جُودُهُ مِن الجِّ وَالْإِسِ وَطَّرِفَهُم يزَعون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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم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 وَتَفَقَدَ الطَيرَ فَقَالَ مَ لَ لَا أَرَ الْهُدهُدَ أَمْكَانَ مِنْ الغائِبِين لَذِبًاَّهُ عَذَبًا شَددًا أَوْلَ أَذْبَحًاَّ أَوْلَ أَذْبَحًا هُ أَوْلََا يَأْتِييًا مّ بِسُلْطَانِ مبين لأعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا او لا او لا اذبحا له او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحِطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ أَحِطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحِطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ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 إِن وَجَد رَأةَ تَمكُهُم وَوتيَت مِنْ كُلشَيئ وَلَهَا وَلَهَا شُ النظم وَلَهَا وَلَهَا شُ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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وجدها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 اب الا هو رب اللہ كنت من الكاذبين قَالَسَنُفِرُ أَصْدَقَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَسَنُفِرُ أَصْدَقَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثم تول عنهم ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اذْهَبْ بِكِتَابِي ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ أَلَّا تَعْلُوا قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالت يا ايها الملأ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قالوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها, أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا طرية أفسدوها, أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا طرية أفسدوها افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره فناظره بما يرجع المرسلون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 وَلَا آتِي مِنَ الدُّونِ نِعْمًا فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قال أو لا آتوني بدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا نأتينهم بجنود إلا قبل لهم بها وَل نُخرِرجََّهُ مِنهَا أَذَِّ تَوَهُمْ صَغِرون إِرجِعَ إلَيْهِم فَلَ نَأتِييًَاَّهُم بِجنُودِل قِبَلَلَهُم بِهَا وَل نُخْرِرجََّهُم مِنْهَا أَذِلَّ تَوَهُمْ صظِرون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 وَلَ يأَُهَامَرَأُأَكُمْ يأتين بِعشيا قَضِلَ أي يَأتُون مسلمِين وَلَ يأَُهَمَرأُأَكُمْ يأتين بعش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 قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانني عليه لقوي امين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانني عليه لقوي امين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 ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فَلََّا رَآهُ مُستَقِرُ وََّعِدَهُ قَا قلَه مِنْ فَبُّ لِرَبّ لبِلوَنِي لَبِلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أأَكْفُرُ وَمَ شَكَرَفَ إَِّ ماَا يَشْكُر لَِفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإَِ رَبّ غَانِي كَرِيم قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَن مَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ قُلْ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ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 ق نَكِرُ للَهَاعَشَهانَ ذُرأتَهتَدِي أَمْ تَكُ مِن الذيينَ لا يَهتَدُونقال أَمْ تَك مِن الذيينَ لا يَهْتَدُون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 إنها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من دون الله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 قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عن قال إنه صرح مبرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها دخل الصرح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 وَلَقدَدَ أَررسَ اللَّ إلَ فَمُودَ أَخَاهُم صَالِحًا أَنِ عبد اللَّهَ فَإِذاَاهُم فَإِذاَاهُم فَرقان يَخْتَصِمُون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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة tiranihavi yルク'm to pay attention قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 13. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون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 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنَبِيتَنَّ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ َّ لَنَقُولًاَّ لِوَلّهِ مَا شَيدِنَا مَهْلِكَ أَهْل وَإَِّا لَ صَالِقُون قالَاُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَلُبَيتَ َّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَنَقُولًا قَُّ لَنَقُولًا لِوَلّهِ مَا شَيدنَا مَهْلِكَ أَهْلِي وَإَِّا لَ صَادِقُون قالَاوا تَقاسَمُ بِاللَّهِ لَنُبَيتَ َّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ لَنَقُولًا وََّ لََقولَّ لِوَلّهِ مَا شَعدِنا مَهْلِكَ أَهْلِي وَإَِّا لَصَادِقُون وَمَكَرُ مَكْرَ وَمَكَرنَ مَكرَ وَهُم لا يَشَعْرون وَمَكَروا مَكْرَ وَمَكَرنَا مَكرَوهُم لا يَشَعرون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَإِنَّ دَمَّرْنَاهُمْ فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان لا دمرناهم ان لا دمرناهم وقومهم اجمعين فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَآ جَينََّذينَ آممَنُ وَكَانوا يَاتَّقُون وَأَن جَينََّذينَ آممَنُ وَكَانوا يَتَّقُون وَلُوطَ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ وَأَتُتُ وَلُوطَ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاخِشَةَ وَأَنْتُم تُ بِصِرُون وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفَاخِشَةَ وَأَنْتُمْ تُ بِصِرُون أَإَِّكُملََأتُونَِّرجَلَ شَههُوَةَ مِن دٍُسَ بل أنتم قوم تجهلون أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون